اللي مصبرني عليك ان انا شايف بانيك حب العالم ده بحاله خليك على كده خلي حرمت علي النوم شيلت القلب هموم كنت ولا حتى في بالك طولت علي النوم وادي حالي معك تعبني <تصفيق> بقى لك يا لا يا لطوف على دالح بقى لك وادي حالي طبني هواك بقى لك يا لا يا لطوال على ده الحال بقى